ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولايه في اللي خلقه بين ايديه كان لي ذل الليلي فابتدي الشكوى عليه يا لا لا لا يا لا لا والثمن جنة وحور تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه ما لنا يا خوي غيره نبتغيه ونرتجيه نطلبه درب متين نسلكه نمشي عليه يا لا لا لا يا لا لا والثمن جنه وحور والثمن جنه وحور فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقد هو العين تدمع والضمائر في ونين خايف ان البعد ياخذك بننا عهد وسنين يا لا لا يا لا لا والسنين بنى تدور والسنين بنى تدور فنشد القمر ودور في السماء مرشد دليل ونشد الطائر وقل وين ذيك الزميل قبل ما يطوى كتابي ونلاقي له مثيل يا لا لا يا لا لا وما بدا فيكم قصور ما بدا فيكم قصور عزتي لك يا خوي همك الليل طويل فقدلك لك راس مالك فقد الزال الجميل قبل ما اطلب الله لك جنان واطلبه ظل ظليل يا لا لا لا يا لا لا والوعد جنه حلو